اللي فات من عمري قبلك قلبي مش ندمان عليك واللي باقي من حياتي انت هتعوضني فيه اللي فات من عمري قبلك قلبي مش 《これで栄え 「できるだけとってもいい」「できるだけとってもいい」「できるだけとってもいい」「でき ي だけとってもいい」「できるだけとってもいい」「できるだけ ر ف ه ا م い」 من زمان وانا قلبي م س ت ن ك بيحلم بس ب ك يا حبيبي جوا قلبي الف ك ل م ة حبي ليك ب مستنك بيحلم بس ب جوا قلبي الف كلمه حب ليه ن ت جنبي ق ا ي ا كل ح ا ج م ي ا ي ن ت ا د ي ا ي ه قلبي وانت معاها اهو جنبك ص د عينيا كل ح ا ج ة ما بين ايديا مدملكت الدنيا هيا ل د ن ي ا ايه الا هواك كل ح ا ج ة ح ل م ت بيها او في يوم كان نفسي فيها جنبك انت ح س بيها قلبي واعرفها معاك